الَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَاهِيَ عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ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 وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إلَيْهِ تُحْشَرُونَ إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ ليحزن الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارٍ هِمْ شَيْئًا إلَّا بِإِذنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ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 كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يهدون من حد الله ورسوله يؤدون من حدا الله ورسوله ولو كانوا آباءهم ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم.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 ما أفا الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذ القربة واليتامى فلله وللرسول ولذ القربة واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم.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 يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضُوًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُلَاءَكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالَّذِينَ تَبَوَّأُ الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إلَيْهِمْ يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أتو ويؤثرون على أنفسهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وما يوقشح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا ولا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رعوف رحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لإن أخرجتم لنخرجن معكم لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قُتلوا لا ينصرونهم ولئن مسروهم ليولن الأدبار ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لا أنتم أشد رهبة في صدورهم من الله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 فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله هاولتا انظر نفس قدمت لغدكم واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم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 يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُرْهِنونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ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 تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل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 وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ أَدْكَنَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ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 انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم واظاهروا واخرجوكم من دياركم واظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون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 يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركنا بالله شيئا يبايعنك على ان لا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يسرقنا ولا يزننا ولا يقتلن أولادهن ولا يعتين ببهتان ولا يعتين ببهتان يفترنه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصنك في معروف.